وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ ஜலமூல் وَإِلَيْهِ ஈமி து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 فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَأَن قَد كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْ إِلَى قَيِّنُ فَوْقَهُمْ صَفًّا وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا فيه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكب லிம் சி சவுயசி முக குவீ انشأكم وجعل لكم السمع والبصر والافئده قل لي لم تشكرون قل هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ துஷூ நூன் صَادِقِينَ قُلْ மொயில் மொழ்தல்லி வயசியரும்